أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إذا اختلفت نية القلب مع نية اللسان فأيهما تقدم علما أنه غير متعمل في ذلك الجواب بالكردي باشا برا ايوهه هاري بيني سيد لوانه سنه با كردي بيني سبه عشان معذوره براكم انما الاعمال بالنيات ومحل النيه القلب فمكردا okay. واك بنيته نيتي شو انكيدله يعني تو ب لدلط ده نيتي دو ان ويجي بني لكيت والله اقال له بو سب بلسان بدمت نيت من ويجي نيورداكم بدام أصلنا بنية بدام بدل بلا مأوتي او غلطتك هذه دم يبو حسابها هذه ضريبة حسابها كلا دل ضانية الدنيا بيعني بي بيبعنيك دو حسابها بلا مبوي رزقارت بيلم كشيء واسدى نيتي نان بدام بينك كأصل واساسي نيّة لا دوانيجي ترى يحضر كعاد ماجي السنة هي بدانيش تناوب الله في أمر فاكر دوتي عليه الصلاة تاجنت أو دورانيك و القران لبرك ذنيتي دا هم اگر بهکم درچی هدیه کی عمره یکه تا چندروسته سې نیتی خدکا ای او که سې بشداري د کی لبرک نک راصابون اخوای تر دګر به ولا او کو تشجيعنګ او درسته ان شاء الله هم کومه لګن جین لمسګو تجنه له درس بلینه وره و درس بخوینین ا مشګالې چی به لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كان تو مجموعة إن شاء الله وتو دائماً اجدوا باردك ومجموعة لماذا قالوا أن هذا الشر يجب أن بي يفرح ما يكرل لشر بدور بن إن السعيد لمن جنب الفتن إنساني يختار أو كذلك الفتن بدور في بيت أو أن ديت تواني برفقه ونرميونياني بزانسته وبعلمه وببلغه وبأدبه سخيرك اللمزك وكان امر بتاكا نشري سننت كان احياء سننت كان اماتي بدعك ان شاء الله اوكاريشي تاكا بس كزانيت فتنه وتشات بود دروس دكان مشاكل بو دننوا تومتك الددنفال او اوقات ان شاء الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها نجي خط كلا سر سنته ان شاء الله زرتك قال ينماكو جويان مدي ودم بدمو مناقش السو دينا بيت إن لا إني شاء الله. هاي صلاة التسبيح كردني جائزة بل ان شاء الله جائزة حديثك أي شيخ الباني تحسيني كردوه. هاي نويجي استخارة لدعاء نويجي بياني درستها. هر صلاتك ذات السبب درستها برجل ذات السبب بور من تودع بياني. أستأمك على شوي تدري وداس نويج قطوعاتي توا بارد تركعت سنتي تحية المسجد دكايته. هاي موسى الرومات ريشة وحادامه بتاشين اما همو لحييه ابراهيم اما هرهمو ينابد اسكار بكره هيك اما جير تشاو هنديكس ليره يعني اما ريشنية درستك كهابو اواكه هبو درست اما او او روا هي شيء جائز ندرس كار بكره متى نقرأ دعاء الاستخاره في الصلاة ما قبل السلامين بعد السلام ظاهر حديثه كالم ثم ليقل كالبخاري ذاتها ولا باش او ايك دورك عتك ذكا علميش للريواتي ذلك هاتوا لفرميلا اخيري نوجه كذا بيش سلام دانوا هل تحيادا ام دعايا ذكا بلم كلمة ثم ظاهرة لسراويك السلام دايا ودعاك ان شاء الله مسألك اجتهادية من اخذ بأيهما جاز له ان شاء الله والحمد لله رب العالمين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون